بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر إذ هل في ذلك قسم الذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعيد. ما ذا التي التي لم يخلق مثلها في البلاد. وثمود الذين جابوا ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليه أكل بالمرصاد، فأم mal insanu idha mubtalahu fa إذا مبتلاه فقذر عليه رزقه فيقول ربي أهانا كلا بل لا تكرمون ولا تعاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلاً لماً وتحبون المال حباً كن لا إذا ذكّت الأرض ذك ذكّ وجعل بكر الملك صف صف وجي Ya'ma'idhi ya فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يَا أَيَّةُ ما إنا إرجع إلى ربك راضية مرضية فذق لي في عبادي وذق لي